وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا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 إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه والطيّر وألنا لَهُ له أن يعمل سابغون وقدر في السرد وعملوا صالحا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسالنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الَّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذا تأمروننا إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أدادا.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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِن عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادَى أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَ رادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجير فهو لكم